فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنّ آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو مِنَ من النار لعلكم تصطلون